ما مُعِدَّ القرآن قُرْآنَ قَال إِن الشمس والقمر بيحبان والنجم والشجر يجدان وتمام. لا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسق ولا تغذروا الميزان والأرض وضاعها للأمام فيها تجات ونخل ذات والحب بود الله وفي ورعا ما فبي الا يا خلق إنسان من فضائل كن وخلق بأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب كل ما وراء ارْجُ مِن نُّورِ مَنْ لَهُ وَالْمَرْجَات تَبِئَ أَيَّا لَا يَرْب La Oh <laughs> bi a a yo bifu na في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأن قد اي انا يا رب بكماتك فنفره لكم أيها التقالي يا غين يون ان في انس السماء لا وَتَقْبُلُ إلا الَّذِينَ فبأي فَكُلُوا قاس فلا تنكفران فبأي آن kukan ba tai pa koti sa unpangkana wogada آلا يا رب بقوم ماتوا كان يومئذ birthday I uh -huh. ربي انا يا رب بقوماتك ربان خاف I'm a fighter. ربي انا يا رب مبتفئين على فرش بطائد هذه الاستبرق وجل الجنة نَطِينِ ذَان تُبِي أَيَ آمَنَ رَبُّكُمَا تُكَنِبا فيه النقاطرات الترف لم يطمثهن إنتم قبلهم بأي ay iyoro ti ku na tu وقوت والمرجان <تصفيق> بدي فبأي آلاء ربكما تكلف ما تكون بني فبأي ما سال تو كل باني في ماينا نعم فقط طبيعي بأي bi ربكما na tu kay iba با دیئی مُتَأَنِّي نَا لَ رَافِ الْخُبْرُ وَعْدُ بَدِيعَ الْلَا تَبَارَكَ ربك مُرَّ بِتَنَزُّلِ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يَغُرُّ القاهر الواسع الذي يلقى فاعلا كذبك خاف بصرو واسع فَتِلْكَ الْجِبَالُ بَنَتْ تَقَنَّتَ هَأَ أَمْ بُنِدَتْ فَوْقَكُمْ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة سابقون سابقون أولئك المقاومون في جنات الناري. وَخَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَوْ وَخَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَوْ وَخَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَوْ وَخَابُ وَالْتَابِقُونَ تَابِقُونَ أُولَاءَ الْمُقَرَّ وَظُلُمَّةَ جَنَّاتِ قَدْ كَانَ لَهُ